لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ دِيَارِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الموت وهم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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يوم ظَبَرُهُمْ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورحموا سُنَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ فِيهِنَّ شَرٌّ وَدَوَابُّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 أعلموا أن الله شديد العقاب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 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإذْقالَا اللهَّهُم م إِن كََهَهُ الحَقََّ منِنْ عيادِكَ فَأنْطِرُ عَلين فَأمْطِرُ عَلَنَا حِجََةً مِنَ السَّماء إِأَتِناَا بِعَذاابٍ أَلين وَماَا كانَانَ اللهَّهُ لوعِّبَهُم وَأَتَفين وَماَا كانَانَ اللهَّهُ مُعَِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَْفِون وَما لهُم وَما لَهُمْ َّ يعذبهم الله وَهُمْ يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَانًا وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيون فِقُونهاَا ثُ تَكُ عَلَيْهِ حَصهاثَُّ تَتكون عَلَيْهٍ حَصَةَ ثَُّ يُغْلَون وََّذِينَ كَفَرُون إ جَهََّم يُحشَرون لَمِي زََّهُ الخَبيتَ مِنَ الطَّبِ وَيَجْعَلَ الْ بَعْضَهُ علىى بَعْض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا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 فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَزَلناَا على عَبِدِناَا يَمَكُررقان يَوْومَ تَقَ الْجمعَمن وَماَا أَزَلناَا على عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُقان يَوْومَ تَقَ الْجمععان واللَّهُ على كُلِّ شَيءد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 مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد هَدَا بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَثُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ذلك بأن الله لم يكم غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم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 ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِنَّ تَخَفَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّ تَخَفَّفَنَّ مِن قَوْمٍ خيانة فانبذ إليهم فَضِذ إلَيْهِمْ على سَوَ إِ اللَّهَ لا يُحبُّخَائِمِين وَلَا يَحْسَبًاَّذينَ كَفَروا سَبَقُ وَلَا يَحسَبًاَّينَ كَفَروا سَبَقُ إِهُم لا يُعْجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وَمِرِّبطِ الخَيْلِ تُرْرهبونَ بِهِ عَد اللهَّهِ وَعددُوَكُم وَآخَينَ مِ دُونِهِم لا تَعلمونَهُم اللهَّهُ يعلمُهممْ وَماَا تُفِقُ مِن شَيئٍ فيِي سَبيل اللههِ وَفَ إِلَْكُمْ يوَفَ إلَكُمْ وَأَتُم لا تُبلَون وَإِن جَنَحُسَّلمِ فَجَح لَا وَتَوَككلعَى الله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 عزيز الحكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اقصدتم عذاب عظيم بكُلوا مَِّ غَنمتُم حَلَلًَا طَيبَا وَاتَّقُ اللهَّه إِ الله غَفُور الرحيم يا أَهَن النَّذ يقُلِمَ فيِيأَذكُم منَِ الأسر يَعَ منَِّهُ ف قُلودِكُم خَير إ عَلَ منِلهُ ف قُل بِكُم خَيْرَي يؤْتِكُم خَيْيرًا أُقِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم